باب الجرح والتعديل لا يلجه إ ل ا عالم راسخ مدرك ل أ ح و ا ل هؤلاء عارف بخبايا امرهم و إ ل ا فكم قد اغتر بتنكيس الرؤوس وبالخشوع انظر لما دخل سفيان ا بن سعيد الثوري إ ل ى المسجد ووجد الحسن ابن صالح ا بن حي يصلي إ ل ى س ا ر ي ة ماذا قال سفيان الثوري أ ع و ذ بالله من خشوع النفاق أ ع و ذ بالله من خشوع النفاق قد كان الحسن ابن صالح عابدا ً زاهدا ً كان يقوم الليل ويصعق بصوت عال من البكاء ومع هذا قال سفيان الثوري أ ع و ذ بالله من خشوع النفاق لما ل أ ن ه كان خارجيا يرى السيف يرى الخروج على ولاه أ م ر المسلمين يقتلون برهم وفاجيرهم قال الحسن بن صالح لرجل إ ذ ا لقيت سفيان الثور ي فابلغه مني السلام وهكذا أ ه ل البدع ا و أ ه ل ا ل أ ه و ا ء يتملقون ل أ ه ل ا ل س ن ة ويخطبون ودهم ويحاولون أ ن يتزلفوا إ ل ي ه م لكنه الدين فلما جاء هذا الرجل إ ل ى سفيان الثور ي قال الحسن ابن صالح يقرئك السلام قال فما بال ا ل ج م ع ة ما بال الجمعة؟ بال أ ي أ ن ه لم يكن يشهد ا ل ج م ع ة مع ولي أ م ر المسلمين ل أ ن ه كان خارجيا علماء ا ل س ن ة لا يحابون أ ح د ا إ ي ا ك أ ن تظن أ ن ه م يحابون أ خ ا ً أ و ابنا ً أ و أ ب ا ً أ و زوجتان او و ل د ا ً أ و ق ر ي ب ا ً لا يحابون أ ح د ا ينشدون الحق ولو بقي وحده ولو نشر بالمناشير ولو ضربت عنقه انظر إ ل ى أ ب ي إ س م ا ع ي ل الهروي الملقب بشيخ ا ل إ س ل ا م يعرض على السيف أ ر ب ع مرات لا يقال له ارجع عن مذهبك ولكن يقال اسكت عمن خالفك يقول والله لا اسكت أ ر ب ع مرات ي أ ت و ن بالسيف والنطع أ م ا م الحاكم من أ ج ل أ ن تضرب عنقه يقول والله لا أ ر ج ع يحابون يجاملون يداهنون ودوا لو تدهن و ا فيدهنون ل أ ن بغيته الحق لا يطمع في ر ي ا س ة ز ا ئ ف ة ولا يتعشق ز ع ا م ة و ا ه ي ة ولا يبحث عن مكان في قلبك أ و قلبي زياك لا شيخنا العلام مقبل ا بن هادي الوادي اسمع ماذا يقول ونحن بين يديه يقول ووالله لو ذهبتم كلكم لو سافرتم كلكم لو ارتحلتم كلكم لو بقيت وحدي والله ما تركت هذا الحق الذي أ ع ت ق د ه يقول والله لو أ ك ل ت التراب ما تركت الحق الذي أ ع ت ق د ه يبحثون عن جمهور يبحثون عن محبين يبحثون عن إ ع ج ا ب ا ت يبحثون لا والله بل والله يبحثون أ ن يبقى خاملا يبحث أ ن يبقى يعبد ربا لا يطلع عليه أ ح د ولذلك لما أ خ ل ص و ا تخلصوا لما أ خ ل ص و ا تخلصوا أ م ا الذي يعاني مقامات في القلب و رياسات و زعامات و ك ث ر ة من ي ت ب ع ع ق ب ه هذا يعاني مريض هذا مريض و لكي تعلم أ ن ه لا محابات انظر ماذا قال ا ل ذ ه ب ي نقل صاحب م ر آ ة الزمان بلا اسناد عن الدار ق ط ن ي أ ن ه قال كان ابن ق ت ي ب ة عبد الله بن مسلم يميل إ ل ى التشبيه قال ا ل ذ ه ب في السير ا قلت هذا لم يصح و إ ن صح عنه فسحق الله فما في الدين محابه اسمع اسمع يقول هذا في ابن ق ت ي ب ة فكيف بمن لا يبلغ عشر ة ابن ق ت ي ب ة هذا لم يصح ف إ ن صح عنه فسحق الله فما في الدين م ح ا ب ا و لما ترجم ل أ ب ي علي ا ل أ ه و ا ز ي المقرئ انظر ماذا قال لو حابيت أ ح د ا لحابيت أ ب ا علي لمكان علو روايتي في القراءات عنه تلقى عنه و مع هذا قال ضعيف واهن ضعيف واهن مع ما قد أ خ ذ عنه من القراءات إ لا م ح ا ب ا ت في الدين تظن أ ن ك لو انتسبت إ ل ى ا ل س ن ة تظن أ ن ك لو بقيت م د ة مع أ ه ل ا ل س ن ة تظن لو عرفك عالم أ و عالمان تظن لو أ ث ن ى عليك علماء ا ل س ن ة أ ن ك في بر ا ل أ م ا ن تعبث كما تريد وتظلم كما تريد وتفتري الكذب كما تريد وتضيع د ع و ة كما تريد وتعقد الولاء والبراء على شخصك على قولك كما تريد أ ن ت واهم أ ن ت واهم ف إ ن علماء ا ل س ن ة لا يحامون أ ح د ا من رموه رموه عن علم عن د ي ا ن ة عن و ر ا ء عن خ ب ر ة عن م ر ا ع ا ة للمصالح ا ل ش ر ع ي ة عن تعظيم للحق لا ل ل أ ش خ ا ص كائنا من كان ولذلك انظر إ ل ى ردودهم هل يوجد أ ح د عظم فوق الحق أ ج ل يوجد يوجد أ ح د عظموه فوق الحق لا الكل يخضع للحق يردون الباطل ممن تكلم به ويدفعون الشر عن د ع و ة ا ل س ل ف ي ة و يحفظونها ب أ م ر الله